أفير. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم Qule à سَيولاتُهُ وَذِكْرَ لِكُلِّ عَمْدٍ مُنِيبٌ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا Ca Cada... قويد <تصفيق> <تصفيق> أفعى 129. أقوس به نفسه ونحن blant ko oh. 117. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزين in it. wa lam qad khalaqna as-sama 117. واصبر على ما يقولون 118. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 119. ومن قول <تصفيق>